من هنا قلبي حي سامح من قالو قلبي قريح احسن ما يقولو جار من هنا وراي قلبي حي سامح من قالو قلبي قريح احسن ما يقولو جار ما بعد الشمس تغلى أكبرها Ayy هتعاتب ليه ما خلاص بقى مش جرح وين سيبنا جرحي فيه هتحس يعاني كفرح قال لي هتعاتب ليه ما خلاص بقى مش جرح وين سيبنا جرحي فيه هتحس يعاني كفرح مبقيتش بستغلى اكره ولو اجلى يا غلا اكرهه ولو غلا قول حي سيبو يقلب يروح، عريتو الألم، واللي جرح ما ما الندم. سيبو الألم، واللي جرح ما جروح، ما كفا الندم. ما ولا ولا. Minne minä mä? Minne ألو قلبي غريب أحسن ما قلبي